يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم المار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه وعليك منها قائم وحصيد لم لهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنَت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا إلا ما جاء أمر ربك وما زادوا غير تتبية وكذلك أصد ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي المار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ك لما يريد وأما الذين شعروا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدو